و ل أ ع و ذ برب ا ل ف ل ق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ا ل نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد